اللهم صل على الله وسلم على سيدنا محمد النبي الرمي على اله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني افقه قولي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واعذنا عذاب ربنا لنا الذين سبقونا بالإمهار. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا انك ترى الروح رَبَّنَا ربنا وسعيت كل شيء رحمه وعفنا تغفر لنا ذنوبنا تبا وتتبع سدي لقنا على برحمه ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صرحنا بء ازواجهم ويرضياتهم ان العزيز الحكيم <تصفيق> الله من تكريه ابن عاشر سبحان الله ان شاء الله يوضح لنا عيننا <تصفيق> قال له ديبانا في المطلق انا اكدت تحيه ضحا تراويح ثلاث قال ونتي عنه مما يندبر وكذا تكلم على النوافل وقال لنا عن شيء السنه شيء ندوب وهون قاعد يتكلم على المندوبات المؤكده اللي عن خارج النوافل مؤكده انا زاد مندوبة، مندوبة، مندوب ندب مؤكد منا مرغب فيه حتى و... وقال له دي منافلهم مطلقا إياك نعرف عن النافلة من الصلة والله يا النافلة من العبادة كاملة عنها من ذوبة كاملة ولا حد لها حد... كل وقت قاد حد يصلي فيه ركعات من النافلة أفضل لأعدلهم ولا حد لها للفوق ولا على للتحت ما يزوز من هشي يقول له ما هو ياسر ولا يستكثر الشي يقول هذا كافيني لا جد اللي قاد يصلي من النافلة يلطي يصليه اللي في الحديث الصحيح ولا يسال العبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وصره الذي يبصير به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها لاخر الحديث في رواية كنته <تصفيق> إذن يضط حد ما يخون نفسه أنا اللي قاد يصلي من النافلة في أي وقت يكون فيك وقعة التحريم اللي هو ما بين إصفار ضوء الصبح بعد صلاة الصبح إلين تظهر الشمس ترتفع قيد رمحن ومن الساعة اللي تحمار الشمس لا يتروح إلين يعود يدخل وقت المغرب هذه الوقات هي المحرمة في النافلة وما سواها كامل يالله تحد قدر اللي قد يصلي من النافلة فيه يصلي ولا حد له هذا هو أن نديب مطلقا ومن النافلة معناها المندوب زاد المؤكد تحية المسجد تحية المسجد معناها ركعتين يصليهم الداخل عند دخول المسجد وهمات من أصل مندوبات ومندوب كونهم بالفاتحة وحدها ومندوب كذلك كونهم في أول نقطة الحج من المسجد ما يعطيه خطأ بلذن المسجد أنه مثل حد أنه يصل ويأعطي سبجهم للسلام على الناس وسبجهم الجلوس به اللي في الحديث إذا لا إذا دخل أحد يكون المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وحكمهم الندب إلا أنهم رغب فيهم حتى مؤكد فيهم حتى والغرض منهم حكمة هذا الركعتين ما هو قاعد ركعتين في حد ذاتها الحكمة من مشروعية هاتين الركعتين بإذن الله هو تمييز المسجد عن الأماكن الأخرى إياك يؤد حد داخل المسجد يعرف أنه اللي داخل المسجد قال له بيت الله وعنه معد للصلاة ولا يلط يجلس محد أنه ما صلى ركعتين وعاد الصنتيجة هذا شنهي معناه أنه ذا إجا داخل والحق الصلاة ما ماتري ما من ذب رصليهم بالله يدخل الصلاة ولا جوعان مثلا عنده ونافلة معينة كان لا يصليها كيف يشفع والوثر الله الراغبة والله, والله نحذرك جازيه لا صل ذيك النافلة ويحصل بها تحيت المسجد المهم عنه ما يجي داخل المسجد ويجلس يترك في حد داخل البيت ما لاك ما أقول يلاك مكروه ما أبتعاد العد قام هشنا عن ذاك اللين يدخل في وقت منوقات النهي عن النافلة كيف لوقات الاثنين اللي في سنجلنا ما أطل يصلي فيهم النافلة. كانوا عنه من أين يضع رجله اليمنى اليومنا داخل المسجد والله يدخل فيه يعود فيه كامل يضع العدد السبع من الباقيات الصالحات اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العدد منهم أربعة في أصابعه بقصد أداء تحية المسجد يحصل له ثواب المسجد الساعة وده يجلس ودخول المسجد يا عندو أداب وخروجه عنده أداب, وخروج أداب يا رض حد ما يدخل ما هو متطحر ما يدخل بثوب من السس ولا يدخل بنعالي ما في في اللي فيها الأذى والله متنجس يا رضي هو طاهر ذي اللي محادث كان الطاهر عودوا ما اللي عاس لعالي محادث متنجس يعود يا رض الأكمل يعود دائر في شو طاهر وعوذاك الله يطرح منه في المسجد لكن الله الوجه الله يطرح للنعالي عودن تكذن مطهرت ويا رض هي يا اللي ما هي طاهرة ما يشبه المسجد لا قد حالة كام لراه ولا ما دام في الإمكان واللي هو الشي يرهقه والله يكلفهم على يطيق والله منعمل المسجد المولي لا, لا فأكما هو المطلوب هذه آداب مطلوب من حد لا يدخل المسجد يعود هو طهر واللي محاذه طهر المطلوب انه منين يجي داخل المسجد يسبق رجل اليمنى ومنين يدخلها يقول بسم الله السلام على رسول الله اللهم افتح لي عبواب رحمتك ومنين يعود خارج يلط يسبق في الخروج رجل اليسرى يقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لي البواب فضلك هذا هو آداب المسجد ويغلط يعود داخل من بخشوع مواقار ويعرف هو البيت اللي جايه شنه وشنو قصده فيه ولا يغلط يرفع فيه الصوت ولا يغلط يجادل فيه ولا يغلط يجد فيه أخبار الدنيا لا هذا هو البعض وآداب المسجد تستحق تالي حد إذن قلنا تحية له هو تحية المسيدي. كذلك من النافلة المنذوبة المؤكد فيها صلاة الضحى صلاة الضحى مما فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته وذلك يدل إلى فضلها بعض وهي صالح ركعات تصلى بعد ارتفاع الشمس وقتها يدخل من عنده من ترتفع الشمس قد ماطر تقريبا والله زاد تنسقل ويبتبعه ويعمل أشياء بظلها يبي حصلات النافل ذاك الوقت تم تصلي إلى إنزول الشمس هذا هو وقت سلاط الضحاء قدرها يأسر فيه الروايات أكثر ما ورد عن من قوله صلى الله عليه وسلم معناه اللي كان يخبر به بالله ركعتين الضحاء شفعته الضحاء شف الضحاء و... والأكثر ما روي عنه من فيه اللي كان يصلي به ثمانية وهناك رواية أو هناك عشر ركعة كان يصلي بها رواية دا ستة وأربعة يا سرق ركعتين يا سرق إذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الكان يصلي به الضحاة من ركعات وأكثر الكان يأمر به الناس رغبه فيه اثنين أربعة وستة خارج أو نعش خارج هذه هي تحيته هذه هي صلاة الضحاء ولا عنده صور معروفة ولا شيء توزع بالفاتحة وحدها عقب ذلك اللي قرأ حد معها كامل يجزئ ويلطوا تم كل ركعتين يسلم وراه. ما يلطيش مع بيناتهم بين أربع ركعات في السلام أي الضحاء التراويح التراويح اللي هي صلاة سنها عمر رضي الله عنه لرمضان اللي هي 22 ركعة بعدها الوترو وهذا حالته يالت 20 ركعة منها تعود ينقال لها التراويح وتصلىها الأفضل ختم فيها القرآن في رمضان تم كل ركعة يصليها بهم الليل مثلا وصلي الشفاء اللي هو بركعتين وسبحه وحده بقول يا أيها الكافرون مع الفاتحة وصلي الوكرة اللي هو بركعة واحدة في المعاوذتين والإخلاص تعوده لها وعشرين ركعة وهذه الصلة من البداعة المستحسنة معناها زاد من ذيك البداعة الموافقة الدين وموافقة قصة الشراء ومستحسنة ومتعدلة الله تحد تم يعدلها وهناك شيء قال له قيام رمضان هو اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان وفي غير رمضان كان يصلي 12 ركعة بعده الوتر وفي رواية 10 ركعة بعده الوتر وفي رواية 10 ركعة بعده الوتر والاكثر عنه كان يصلي 12 عشرة بعده الوتر والذي آ Personal وقال الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان على في غيره على 12 ركعة بعده الوتر عاد قال الفقهاء والعلماء عن حد كان يصلي هذا القيام كل ليلة أفضل لي تم صليه في رمضان وفي غير رمضان ومن هذا ما كان يصلي هذا القيام ومنين ينجي رمضان يعود هم ويخلص شي من ذاك الرقادر كان يعدل وقلت العمل وهم يعدل شي من الأعمال في رمضان تضاعف سن له عمر رضي الله عنه عن يصلي هذا الصليل قال له التراويح 23 ركعة كل ليلة من ليالي رمضان بعد صلاة العشاء الأفضل عنه يختم فيها القرآن ولا عاد ما يعرض يتم يعرض اللي منه يعرض يصلي بها ولا عاد ما يعرض ما الفاتحة وحده يصلي بها ولا عاد يعرض الفاتحة يقول والله واحد تصلب بها ولا عاد عنده حزب يتم يصلي بها ولا عاد عنده سورة يتم يصلي بها المهم يصليها لوجه الله ويعرض فيها اللي يعرض من القرآن به اللي رمضان تضعف فيه الأعمال والقرآن كل حرف منه عباده حده وكل حرف منه له حسن أو حده يالترجاش ما يخون النفس هذا لش من فضل سني الربح حصل حبيبي لكم معنا نبدي بان في الام مطلقا واؤكد التحيه ضحا تراويح ثلاث وقبل وتره بركاتيه مندوبات مؤكده اللي هي تحيه المسيد والضحى والتراويح بعد ذلك الصه مش النوافذ الاخرى يقولوا للروات معناها زاد نوافل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها ويأمر الناس بها على وجه الترغيب لا على وجه الإلسان ما هم وجبها عليهم وغير بعد رغبهم الفضل لهم أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر وأربعة قبل العصر وأربعة أو ستة في رواية بعد المغرب وأربعة قبل العشاء والشفع والوتر بعدها وركعتي الفجر لهم ركعتين في الصباح الصبح وقبل صلاة الصبح وجصلات الضحاء ومنادن بدع لها داوم عليها هكذا يعود كل نهار يصلي خمسين ركعة مع الفرائض بهذه النوافل اللي يتملو خمسين ركعة وبذاك يعود حاصل الى صلاة خمسين صلاة التي فرضت اول مرة وفي الحديث الرباني عن بكل صلاة عشر اياك يعود هو يحصل على خمسين صلاة وكل صلاة مطيله فيها زواب عشر صلوات اللي هي خمسمائة صلاة ويحصل عليها ياسر من ربح وقبل الواترين كذلك امولي مندوبة الركعتين اللي ينقال لهم الشفاء اللي يصلىه قبل الوتر هذا مندوبات هذا هو الصلوات المندوبة مرغب فيها من النافلة وفتنة قلنا ولاينا رشعولها عن النافلة ما هي محددة قد اللي قاد حد يصلي من النوافل يا رب ولا هناك منها قدر معين ما يسيد حد إليه ولا قدر معين ما ينقص هذه هي النافلة يا ربنا يقول لجبنونها قدر وين انتقلوا لارك إن شاء الله هو الشور قال ينقال للسهو السهو في الصلاة معناه نادم يسهى وعدد شي ما هو منها والله يسهى وينقص شي من صلاته والله يسهى ويبدل شي من صلاته في شي. هذا هو اللي ينقل له السهو ولا إن شاء الله نتكلم عليه وقبل الدخول في الكلام عليه لا نقوله عن الإنسان تعتريها حواك الإنسان ينسى والإنسان يسهى والإنسان يجهل والإنسان يعمد ينسى معناه يعود كام يعرف شيء ويغيب عن ذهنه إليه ما تليجد يرشع على ذهنه ما هو بتحصيل تعلم شديد ويسهى عن الشيء يعود في ذهنه يعرفه يغير يغيب عنه ذهنه بحيث يعود يرشع إليه جهدنا تنبيهنا لا من إن شر له حد إليه هو متفقده شيء يعد ما قد عاد يعرفه ويعدل شيء يتعمده وهذه الأحوال لربعة تقع في الصلأ ولا يكلم إليه إن شاء الله كامل واحنا هون اللي يعنينا منه وللتفريق بينه وبين النسيان نقول عن النسيان هو الذهول عن المعلوم بحيث لا يرشع إليه إلا باستناف تحصيل والسهو هو الذهول عن المعلوم بحيث يرشع إليه بأدناء تنبيه والجهل هو اللي ما قد تعرفه قاعه العمد كذلك و... وفيهم هذا النسيان والجهل والعمد هذه أمور لا تجبره اللي معناها زاد عن الأخليق فيه شيء عن طريق الجهل بكصلة باطلة وصل لك في إيشي عن طريق العمد يقصلك كذلك لا باطلة والله صحيحة ووصل لك أخليك... والله صحيحة مثلا عن العمد ما يجبر معناه أنك أنت إلى عدد شيء وصلتها م. لا يعود من جنس شيء يبطلها راهي باطلة والله من جنس شيء ما يبطلها راهي صحيحة لو معناه عن العمد ما هو ما يجبر وإحنا عندنا شيء قال له سه هو اللي يدوى العمد والجهل والنسيان هذا ما يدوى بصل دي نيش يداو يداو الجبر معناها الدواء والسه وحده هو اللي يداو الا ان تبارك مع ادوه شاء الله واللي هو الجهل والعمد والنسيان هالو ما يداو الخالق دين ولا شعد عبد عبدو حد عامده والله جاهله والله ناسي إما أن يكون من ما يبطل الصلاة راهي بطلت وإما أن يكون من ما لا يبطلها ومليو بعدرو راه ولا يبطلها لا هناك بعد السجود يقول هذا اللي ينقل السهو عن الشيء معناها يذهل عنه شوي وهو يعود إله ونبه إليه لا يتنبه إليه هذا هو الموضوع اللي ينتكلمه معناها عن عير الإنسان يسهأ في صلاة ويزيدها والله ينقصها أقعبوا أقعبوا أعطي اللي يعضوا نقوله الإنسان عير ويزيد صلاة والله ينقصها هذا كله ينتكلم على حكم وهذا السهو مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله قوله قال إذا سهى أحدكم فلم يدري ما صلى فثلاثا احما اربعا فلياتي برابعة وليسجد بعد السلام قالوا هذه رابعة معناها لا اذا شك هل نقصت صلاته ام تمت هذا يقولوا معناها بالنسبه للرباعية وار كذلك الثنائية والثلاثية. معناها معناها امناد كان صلى الله عليه من الصلوات الرباعية وتم فركع شك انشك كان هي ركعت الثالثة والله هي الرابعة هذا واجب اليه وجوبا يجيب ركعة رابعة يريد يتحقق عن ركعة زائد الرابعه وبعد ذلك حكم عادي يسجد بعد السلام اياك يعود لعل تعود لك الركعه الزايده وركيك زياد يعني شكانها ثلاثه ولا الرابعه يعتبرهم عدل ثلاثه فقط يقطع ذاك اللي قاطع هو عليه يبني عليه وذاك اللي فيه يجيب مل كان هو الشاك كان عدل ثلاثه ولا اربعه والله اربعه عدلهم ثلاثه يعتبرهم يعتبر ثلاثة ويجيب لهم رابعة يجيب لهم رابعة. ياك تغررش عن جه تعوذ اللي شاك فيها فيه كانوا معدوا أربعة والله عادوا خمسة. بلا شك كانوا معدل زلتين والله زلات. يعذرهم زلتين والله. إلا يبني على أقل اللي متحقق. يبني على أقل ما تحقق. لا شك فيها كان هذه ركعته الثانية والله الثالثه يعتبرها هي الثانية. ولا شك فيها كان هي الرابعة والله هي الثالثة يعتبرها هي الثالثة. يبني المصلّي على أقل ما تحقق. ويرفض عنه ذاك اللي ما هو محقق. طيب إذن قلنا عن الإنسان. منين يشك والشك نوع من السهو يقولوا كان اللي ما اسهم أي شك تغيروا منين يشك فراك عيه كان هيا الثانية والله هي الثالثة واجب عليه اعتبرها هي الثانية وعد الله إلى ذنتين تغيروا منين يفوت يحقق عن صلاةه تمت يجيب سجود بعد السلام معناها سلم يصير صجدتين قال لهم سجود البعدي لاحتمال عن صلاةه زاده المهم معنا ذلك نتكلم عنه كامل إن شاء الله ما زلنا قلنا عن السوء وأنهم أخذهم من مسائل من قوله صلى الله عليه وسلم من قوله هذه وفعله زبت أنه صلى الله عليه وسلم سلم من إثنتين وأحرم ورجع لصلاته واعتمها وسجد بعد السلام وهذا يشي في إن قال له حديث اليدين خالق صحبي قال له اليدين معناها كان طويل اليدين حتى وكان إن قال له اليدين و... وتم نهار الناس صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين على رواية ورواية من ثلاثة وبحر الصحابة ما قد حد يتكلم قام الصحب هذا اللي قال له اليدين. وقال له يا رسول الله أقصرتي الصلاة أم نسيت قال للنبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يقع قال له قد كان بعضه قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أصدقتم ذلي يديني قالوا نعم فأحرم وأتم الصلاة وبعد سلامه منها سجد سجدتيني بعد السلام جاءوا الفقهاء لهذا الحديث لتها ويأخذوا منه قالوا احنا عرفنا عن أمنادم سلمة وجدار يرشى على الصلوي بنه لذاك الفاتحة عدلونها ويتممها به اللي وسهو وعرفنا عن الكلام لا يمنع البناء غير الصمايات تعود إطلاق الكلام حين نشه هذا الكلام اللي جربين النبي صلى الله عليه وسلم كم وهو لاش خر هو بعض بها الكلام كله لأصلاح الصلاة ما فيه كلمة خارجة عن أصلاح الصلاة وخر هو من تركب من أخمص جمع به اللي بليدين قال له صورة الصلاة ومن سيتها يا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذلك لم يقع هوا جمعتين قال له قد كان بعضه هذه ثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أصدقتم اليدين هذه هي الرابعة قالوا نعم نعم تقوم مقام الجملة فيها لمعناها ذلك حق إذن هذا عذو خمس جمل قالوا عن الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها ولا يمنع من البناء على ما فات منها وعن السلام ولا يمنع الرجوع على الصلاة حتى تتم تتم وعن منادم رجع لها وحصلت المزيادة فيها سهول عن نعاد سجوده بعد السلام به اللي هو سجد بعد السلام ذبت أنه صلى الله عليه وسلم ترك جلوس الوسط فلم يرجع وسجد سجدتين قبل السلام وذبت أنه صلى الله عليه وسلم ترك الآية أو الآيتين أو التكبيرة أو التكبيرتين ولم يرجع ولم يسلم قالوا عرفنا قالوا عنه منين ترك الركعة والركعتين قبيل ما اسجد لهم لا بل جابهم بناء الاصلة وتمن فرائضها عرفنا عن الفرض اكبر مما يجبر بالسجود ومنين ترك الآية, أو الآية تاني والتكبيرة والتكبيرتين ولم يرجع ولم يسجد عرفنا عن المندوب عنه اخف من ان يسجد له ويرجع له ومنين ترك جلسة الوسطى ولم يرجع لها عرفنا عن السنة عنها أخف من أن يرجع لها وعنها لا يرجع لها من الفرض به اللي هو من الساعة اللي بدأ في القيامة عاد فيه بفي فرض والفرض لا يتركوا للسنة وعرفنا عنه من سجد لهم واللي عرفنا عنها أكبر قيمة من أن تترك السدن عرفنا عنها واللي أكبر هي مستوى أكبر قيمة من المندوب به اللي هي يصيدها جوص الأئمة والتابعين الشاو قال إحنا عرفنا قاع عن السهو إذا كان عن سنة ربنا عن المندوب أخف من أن يسجد له والفرض أعظم من أن يسجد له إذا نبقى تصنع حد هاي التي يسجد لها يا غير من دراء السجود كله قبلي والله كان السجود كله بعدي قال الشافعي السجود كله قبلي وقال وقال أبو حنيفة عن السجود كله بعدي والتعوض في يفصل قال أحمد بن حنبل قال السجود مذهبت ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد فيه بعينه بعد السلام فليسرد فيه بعينه بعد السلام اللي هو لكنه زياده معينه ومذهبته انه صلى الله عليه وسلم شهد فيه قبل السلام فليسرد فيه بعينه قبل السلام اللي هو لكنه عن نقص الخاص والباقي شهوده يكون قبليا وقال الترمذي هذا عرهون على السفي به اللي شيخ جصق احمد قال لهم انا الص ما هو ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سجد فيه قبل السلام من نوع النقص ويحمل عليه جميع النقص وما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سجد فيه بعد السلام من نوع الزيادة ويحمل عليه جميع الزيادة وهذا التفصيل هو اللي اختاره ابن رشدين أم شعري الشيخ خلي ولذلك قال واحد ينظمها قال البعض في طريقة النعماني يسجد للزيدي وللنقصاني والشافعي لهما القبليون وأحمد مذهبه الجلي أن الذي ثبت أن أحمدا من قبل من بعد فيه سجدا فلي اقتفى أثره ومعجهل سجوده القبلي في الكل نقل ومالك فصل تفصيلا ظهر لدى ابن رشد وقفاه المختصى هذا هو تفصيل إذن عرفنا عن الزيادة كلها يسجد لها بعد السلام. ما دامت أقل من نوع الصلاة وأما إن رح... لحقت ما قد درجة دارش... قد الصلاة يكسعها يتعود مبطلة معناها عن مناد زاد في صلاته سهوا قدها العاد كان يصلي ذناء وزاد عليها ركعتين سهون يكسلها بطلة والعاد كان يصلي رباع وزاد عليها ربع, ربع راهي بطلة والعاد كان يصلي ثلاث وزاد إليها قدها راهي بطلت وما دون ذلك كامل يصيد له بعد السلام ولا يبطل واللي هو نقص السنه المؤكده هذا يصيب له قبل السلام السنن المؤكدة توكم اللي يتنقلنا سنان شيناني كذا شي ما ني عدد السنن الثماني او السنن الثماني هم اللي باقي واحده منهم يستحق السجود قبل السلام وليهم السنن اللي مرق بهاك والمناديب ما هي شي يستحق السجود قبل السلام انادم من طرف منه واحده ما عليه قبل السلام ومماتي ديام تفصيل لمماتي او السنن باذن الله ان شاء الله إذن هذه هي المآخذ اللي أوتخذ منها حكم السعوة في الصلع قالوا هناك قاعة إشكالية تقول إحنا الصبنين قاعد سوا واحد منا في وما ومعلوا ما يترك عنه هذا الصلع قاوة صلي صلمها وشاك فيها قالوا بيه اللي في الحديث عن صلاة بترقيع تفضل صلاة بلا ترقيع بسبعين درجة عرفنا عن أفضل منهم وبيه اللي منادي مولي ما دامت الصلع صحيحة وقادت ورقع لا يجزعه غيرها عند محدين مشهورية عنه بعد قام نادم ترك الصلاة عمدا عن هذا بها العبادة إذا لم يترطب عليها مشروعها لم تشرط وده حرام قال وَتَارِكُنْ سُجُودَ سَهُوٍ صَلَّى مَكَانَهُ لم تُجزِي عنه كلا معناه عن نادم ترك سجود سهو وقال يصل قاعد نلزمني في هذا السهو معني ما سيتم اعتد بها ولا نصلي سلمانية عن هذه الصلاة تجزئه بل التنفيذ امته قالوا يا من درسوا كان هذا الص الصلاة اللي عدل اللي كانت تبطل عليه صورة المسئلة يا أبو نادم قبيح انقص سنة وحكموا السدي لا قبل السلام ومن أنا هنا ذاك قالنا الصقه يصلي له هنا تركعني وينصلي الصلاة الجديدة ما هي وقام عدل الصلاة من دراي كانوا ذيك الصلاة قلنا ما هي جازيتها وما زالت الخرافة ذمة هي إشلا هي واسي من دراي كانوا ذيك الصلاة تحصي يحصل بها الطول لا تليق الدبني قالوا لا مجرد هذه الصلاة ما تبطل عليه البينات الاخرى يالطيل هذا اللي فات كمل ليك سجود السهو ايش بعضيك تصير ولا بالسجود هذا اللي ما زال في اثنائها قال ينتظر سعد هو ابن عليه العاد ما تصلي شي بطل وين وتركوا سجود السهو ان صلى ما كان لم تجزي عنه كلا وقد عصى اذ الصلاة الا من تكون لموجب ومنعها منه و والشابعي لم تكن طولاً تهي وبقي السجود في ذمته عند عم الشابعي لن أرش عنه المهم عن السجود السهو لا, لا تترك له الصلاة ولا يصلى مكانه بل أمناد مرزمه سجود سهو واجب إليه عدله وذاك وتم صلاة ذيك محتفظ به هي الصحيحة ويعرف عنها يفضل من ذيك الصلاة قال وحدين أخرين شنو معنا عودانا قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم السهو والأسهو والشيطان ما يجيه السهو الله من الشيطان هاي اشكالي امولي زنطاح حق قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد قد يسهو به اللي السهو ما هو نقص ومارط حدوثه هو حادث قطعا ما نتخطأ به مقام الحدوث مولي بين اللي من ذاك نرتده هو حادث والحادث لا يستبعد عليه السهو به اللي السهو ما هو هو النسيان ولا هو هو مولي الجهل لكن مولي إلا أن تنفرضه عنه هو السهاء قاع كما هو قد يعود واقع هو فاش يسهص له بعد على كل حال عدسه وهو غوصه نحن اليوم متبعدين هو يسهوه في ذات الخالق عن المخلوق ونحن نسهو في المخلوق عن الخالق حين نشتغل في الدنيا ويشغلنا بها بليس وزخرة لنا ويشغلنا بها عن الله تبارك وتعالى وهو يشتغل بالتفكر في ذات الله وفي عبادة الله وفي آيات الله وفي نعم الله يشغل التفكر في هذا وخشة ملانة والخوف منه يشغل عن أمور الدنيا وعمالها إليني قد يستفصله هذا التوجيه المسألة الأخرى نقول أنه هو أفعاله تشريعية لأنه هو عيثا معلما لنا نحن ومشرعا لنا ونحن من هنا نجبره مسألة وقعنا مسلمة ما قد توقعت له ولا هنا بحرش نواسوله عن هذا قاعد يقول يعود من حكمة الله عنه وهذا يعود نزل عليه به الوحي يعدل وإياك إلى الواحد من نحن يعود يعرف اللواسم فهذا تشريع تعليم من نحن به اللي ينقلم درس ولكن وذاك أمتن هو فاعلية من الدرس النظري معناها زاد عن التعليم بطريق المباشرة أمتن هو تأذير في المتعلم من الطريق بالإلقاء خير عدل هذا ونشوفوه ونعدله معاه خير هي من يقول لنا إلى آخر كذا واسو كذا اضبطوا إحنا اللي لاكم ذا اللي يقول واحد كون النبي في الصلاة يسهو من المراقبة لا تقصه بمن على ضميره تستولي غفلته نزهه الطولي قل واحد مولي يا سائلا عن رسول الله كيف السهى والسهى من كل قلب غافل الله قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله في التعويم لله إذن عرفنا عنهم لا يتكلمون لشين قالوا السجود السهوي وعرفنا عن السجود قبليون وبعديون معناها خارج السجود قبل السلام وخارق السجود بعد السلام وكلهم ما عرفنا حالته لا يسا نشوفه بعد دقاء السجود شن هو عرفنا عنه له موجب وله قدر وله محل وله سبب أرجعكم هو كاملات قال فصل لنقصي سنة سهوان يوسن قبل السلام سجدتان لنقصي جاب أن العلة وسنتين جاب أن الوص والسهوان جاب أن السبب ويوسان جاب أن الحكم وقبل السلام جاب أن المحاد وسجدتان جاب أن القدر جابهم الستة هم قصرون لنقص سنتين سهوان يوسان قبل السلام سجدتان أو صلا هذا عطف عليك سنتين بهالمسلام عنها النادم أن قصنا مؤكد كيف هذا أنا قص عدة صنّا من غير مؤكد أيضا قصنا مؤكدات وحدات أتم عليه السجود قبل السلام جاب لنا قدر وحكم وسبب عرفنا عن نقص هو اللي يصيود له قبل السلام ونقص الصنّ بالأخص هي اللي يصيود له قبل السلام به اللي لا يصيود له ولفرض لا يصيود له وعرفنا عن السه شرط في الصيود به للعمد لا يجبر بالصيودي والنسيان لا يجبر بالصيودي والشاعر لا يجبر بالصيودي يوصن عرفنا عن السهود سنة به اللي هو آآ آآ حكم آلة والآلة تابعة تابعات اللي ماهي له والله زاده وظرفه وحكمه حكمه وروفيه اللي هو هذا نقص الصنّة إذا عاد هو الصنّة قبل السلام هو محله معناه عنه يعطي قبل السلام سجدتان تاني معناه عنه هو لا يعدل سجدة تاني يعطي يصيد سجتين ويعرض يتشهد بعدهما قبل أن يسلم سلامه الأخير لأنه من شأن السلام أن يكون عقبة الشهود أكمن دوب أو سنن كذلك هذا بشرط تعود السنة مؤكدة إن أؤكدت هذا رأبوا شاف الناس القبل ولا جد رأهن عنه يصيد فقط لنقص سنة أو سنتين بشرط عود مؤكدة والصنن المؤكدة هي اللي تنقل سينان اللي هو السر والصورة شينان اللي هو التشهد الأول والتشهد الأخير جيمان اللي هو الرجاء ورجولص للتشهدي وتأني اللي هو التكبير وكله هو التحميد اللي هو قول سمع الله لمن حمده هذا هو موجي رأينا موجبات القبل ولا أصلا شوفوا موجبات البعد شوفوا قاع هذا اللي يصير له بعد السلام قال هو ومن يزيد سهوان سجد بعده كذا قال على من عدم ولا أقدر الشيء فيها لا قال يزيد توهم طلقا يا غاديك زيادة فتنا حددناها قلنا عن كل زيادة أقل من مثل الصلاة هذه من تقع سهوا يعود يصير لها بعد السلام هذه زيادة عندها الاحتمالين لا تقع جهلا والله عمدا هذه البطلة الصلب اسوه هي قعشن هي اسوه زيادة ركن واحد اسوه حركة واحدة ما هي من جنس الصلاة هذه تبطلها والله هذه الزيادة جاءت سهوا يتم يسجد لها بعد السلام إلى تلحق قد الصلال يكسارها هي بطلة الصلال واللي هو كل زيادة أقل من مثل الصلال لا يصلي حد منين تخليق له سهوة يتم حكمه أن يسجد بعد السلام وبعد السلام مولي واسع به اللي قد يسجد ولو من بعد عام المزال يجي عنها عنه يتم هذا السجود لذمته إلى عدله وراه يصلك من عجرها وثوابها وكملت حالته. وإلى ما عد رصلى ما هي بعض به للسجود بعد السلام لا يبطل الصلاة أبدا تمصلى صحيحه وقال ذلك السجود يقال هذا السجود اللار وقت اللي, اللي تفقده وحصل شروطه يجي معدله عودناه لذلك الصلاة عدله توه ذاك ومن يزيد سهون سجد بعد كذا معناها كما يسجدوا قبل السلام معناها زاد التشبيه في القدر والحكم القدر اللي هو سجدة والحكم اللي هو عن صن والنقص غلب إنوارد نحن نعرف نعرفنا عن نقص يسجد له قبل السلام والزيد يسجد له بعد السلام الى خلط والنصة انين يخلط الزيد والنقص ولو كانوا متباعدين معناها عاد حد نقص سنة هي مؤكدون والله مندوب وكل يتنقل عنهم ما ينسجد لهم وزاد معناها صلى زاد, زاد صلاة وبركعتين سهوان هذا يعودك الساعة سجوده قبل السلام به اللي انين يجتمع الزيد والنقص يغلب النقص معناها يتحول السجود الى قبلية أكون مو... مو... بعد كذا والنقص غلب إن ورد معناها إن حصل وقت منين حصل لك الزيد والنقص لاثنين في ولو شك فيهم الله شك أيت واحد منهم لا يعود الصيدك ساعة قبل السلام اتفاقا واستدرك القبلية مع قرب السلام قلنا روحنا الصجا عندنا عندنا احتمال لا يجلس من القبل ونسها وعنه ما ما عدلناه شو قال منادم الاسم القبلي وسهاء عنه ما عدوا لين فاتسلم يضطج متلافيه بالقرب معناها لا من يسلم وذكروا جي ساجده وعوديك الساعة الصحرة اللي جات قال الشيخ خلي صحة هنقدمها واخرة و... وتوفي لا حصة تخلك والله ما تخلك منين اللي يتفقدوا وجي ساجد ورأي يصل قاع صحت ولباس وهو علاش مترتب منين اللي ما يتفقدوا ولا يسجدوا بالعجلة ويمشي عن بلوا لكي نصلي فيه والله تنضى الساعة والله تنتقد الطهارة أراه ذلك الساعة القبلي مات لأي ثلاثا مات لأي قد يعدلوا غير من دراسة كان الصلاة صحت والله بطلت لا ينخرصوا هذا القبلي العادل هو اللي ناقص صلا سنة مت... لازمات ليه رد سنن معناها عادل قبلي مترتب عن ثلاث سننين يعود ذلك الساعة الصلاة تبطل فيه والعادل اليوم ترتب عن سنة واحدة تعطس لما تطلبه دله وش كيف عن ثلاث سنن يا الله لا عده ونقص السورة من إحدى الركعات اللي تقرأ فيها السورة والسورة قرأتها سنة والجهر بها سنة والقيام لها سنة هذه ثلاث سنين منين ينقص السورة ما أوقفها ولا قرأها مثلا بعض ما قرأها ولا أوقفها هذا رأى عاد نقص هذه سنن وعدهك الساعة منين هو تقبليها؟ كيف تبطل الصلاة؟ كيف هذا كمولي إذا نقص جلوس الوسط هذا به للجلوس نفسه سنة والتكبير له سنة وقراءة التشهد فيه سنة هذا من عدم مجلس ولا كبر أرى عاد تارك ثلاثة سنن ومنهم ما يسد لهم القبل تبطل الصلاة ولذلك عادها بعض الصبار الثنتين هم اللي تكتب طلهم المصلب يترك القبلية معناهم من عقب متربطين عن ذلايسونين ولايسنجد المصلب رأيت صلاة بطلي تعود لا بد المصلح من جدي عرفنا عنه إلى عاد اللي متربطين عن عقدل من ذلايسونين ما يبطل الصلاة وهو السجدة السما وإلى عاد اللي متربطين عن ذلايسونين إلى سجد قبل السلام هي الحكم جل يا الله إلى سجد بعد السلام بالقرب رأيت صلاة صحيح هم والذين وإلى ما سجد فات عليه ما سجد رأيت صلاة بطلي استدريكي القبلية مع قرب السلام واستدريكي البعدي ولو من بعد عام اللي هو السجود البعدي هذا يتم دارك معناه يتم قد يسجده إليه ما, ما لا نهاية لا وقت اللي يتفقده حصل شروط السلام معناها الطهارة والستر والاستقبال يرتي جي ساجده المقتدين يحملوا هذين الإماء قال عنه هذا السجود القبلي والسجود البعدي اللي منهم لزم المصلي حال كونه مؤتما معناه ناج مصلي واحد عن ذلك الساعة ما عليه السجود اللي يحمله عنه الإمام عن السجود القبل والسجود البعد اللي منهم مرزم حد حال اقتداء بإمام راهو ذاك الإمام حامل عن ذلك الزيادة والله ذاك هو ما عليه السجود إلا فيها وقول الإمام راه جلاز الإمام والإمام حكم ذاك واللي اللي اتنقلنا الإمام في الصلاة والله نقص فيها سنة هذيك الساعة ما عليه من السجود به اللي يحملها عن الإماء لا خلي بين اللي مع يقول لك السجادة بعد والله لكن النقص سلان يهني بينك معها ما غادي غادلهش راوي أحمله عنها المقتدين يحمل هذين الإماء رأى أنه من السهو وهذه شين قال له مبطلات الصلاة إن شاء الله وهذه إن شاء الله صحتها قالوا بطلت بعمدي نفخ لغير لغيري أصلاحهم لا جيبنا شي قال له مبطلات الصلاة ربنا قاع فرائضها وشور ووطها وصولناها فالله نسهوها قال أرهنا... لنا الصعام لا يتكلمون على ذاك اللي تبطل بيه الصلاة مولي قالوا وبطلت في عمد نفخه انه كلام لغيري اصلاحه قال عن الصلاة منين يخلقوا فيه تبطل. معناها زاد تعد ماذا لاتخالق كش تعمد النفخ والنفخ معناها اخراجه الصوت بالحرف كيف نادم يدفل والله يعدل صوت بفمه بحيث يخرج منه حرف معروف كيف هذا خرج الفاء والله اس هذا خرج التسيم والله اج هذا خرج الجيم اي حرف تعمده لغير اصلاح الصلاة في اثنائها وهو ماه ما من, ما من الدعاء ولاه من الاستغفار ولاه من التكبير ولا التحميد هذا يبطل الصلاة عمده تاكو بطلت بعمد نفخن بحيث يعود النفس يخرج حرفا معينا نعرف انه حرف وكذلك عمد الكلام لغير اصلاحها كيف كمنادم تكلم عمدا لا سهوا ولا ضرورة إلا متعمد هو يجيب كلمة ما هي من الفصل ولا هي من دعيتها وهي لغير إصلاحها واللي ما دار بها إصلاحها هذا الساعة تبطل إصلاه. إيش يسهل من هذا؟ يقول عنه يسهل منه حمد العاطس إذا ما يبطل إصلاه يسهل منه حمد المبشر ونادي مبشرة في شيء هو إثناء أصله أو سهاي لأن حمد هذا ما يخصرش ويسعد هنا منه يذكرون قصاد التفهم به كيف العاد سلم عليها رجاش وهو إثناء أصله يقد يجهر يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا اللي جاء حد يقول عنه مولي هو إثناء قراءة السورة بعد الفاتحة يدور كتابي قد يقول له يا يحي يخذ الكتابة بقوة يقد يعود هذا معدل هو بيه لآية بعد عدل فاتحة اللي لازم في فهم به الإذن خالق البعض القليل وقد دمولي خالق نوع من الشارة الافعال فعال كيف ينقال أعماء والصبي من المهلكة هذا يقول واللي هو بعد كلام ما هو لإصلاح الصلاة ولاه هو لإنقاذ أعماء ولا هو لضرورة ولا هو من الفواصل هذا يبطل الصلاة من هذا معدل هو لو كلمة واحدة ولو حرف هذا من أن يخرج عمداً في تبطل كي بتاع تبطل الصلاة بكل مشغل عن فرض كل شيء من شي داول حد فمه والله فييده والله في الباسه شاغله معناها زاد مانعه من اداء الفرض من فرائد الصلاة هذا يبطوه لبصله من هدم داير شفه فمه امام هنه يقرأ الفاتحه هو ماموم معناها هو فز والله امام ها صلاة باطلة ومن داير شفه الباس امام هنه يعتدل ها صلاة باطلة أي شيء منادم داير شيء يمنعون السجود هذا صلاة شيء أي مشغل يشغل وعن فرض من فرائض الصلاة اللي فتنا عدنا هذا تبطل بيصلن ولي أكو في بالمشغل عن فرض وفي الوقت أعيد إذا يسن جب صو حكمه عن منادم شغله شاغل عن سنة عنازد صلى شيء شغله عن السنة يكسل عود إليه عادة في الوقت معناها زاد الصلاة قاع صحيحة غير مطالب بعد منعادة في الوقت لين في بهذه السنة بشرط عوذة اللي مشغول عنه صنة وعما إن كان مشغول عن فرض فالصلاة باطلة وحدث كذلك تبطل الصلاة بحصول الحدث والله يكرهه الحدث اللي هو عدم الطهارة من هذا ما انتقضت الطهارة وهو أثناء الصلاة هذه الصلاة بطلت ومن هذا ما تذكر فيه أثناء الصلاة عنه ما هو على الطهارة معناه ما هو متوضي له هو متيمم هذه الصلاة ب أكوى وحدث يسوى تذكره ويسوى حدوثه وطربه والسهوى زيدي المثلي كي بتاكى من هدم السها في صلاته إلي ان ساد إليها مثلها رحمة فتنقلناها قبيل هذا تبطر صلاته قهقهت اللي هو الضحك بالصوت قهقهت قالوا الضحك بالصوت ومكره قاع خارج الصلاة ويره قصوة القلوب ويدل على عدم الخوف من الله بإلي الصالحين يقولوا عجبت لمن قانا بالموت كيف يضحك وكان صلى الله عليه وسلم ضحكوه التبسم ما قطس مع حد قهقه على كل حال قهقه اللي هو الضحك بصوت خارج الصلاة مذموم ومن أعمال الكفار والشياطين واللي هو الضحك وإذا حصله بالصلاة تبطل توف. واللي هو الضحك بغير صوت ينقال له التبسم ولاه يا الله ومعناه عنه منين يحصل منه شي سهوان والله غادبة يعود ما يبطل الصلاة غير بعضا لمواناك ليعود تركه بالعجلة وارجع لي خلقه الصلاة ولا حصل لصوت ذاكو باش صح الصلاة قهقهات وعمدي شرب أكلي كيف تاك تعمد الشرب وتعمد الأكل إلا العاد اللي هو شرب قلة والله أكل قلة وعاد واحد منهم منفرد والله ولا ولا معاش كيف بلع ما بين أسنانه هذا منين يحصل وحده من غير قصد ويعود قليل حتى يجب يعود ما يبطل يغير بعد منين يحصل الاثنين لا يتبطل الصلاة اذا حصل الاكل والشرب والسلام هذا بطلة الصلاة اتفاقا ولا حصلت الس... حصل له السلام والشرب السلام والاكل كذلك الصلاة بطلة اتفاقا بقصة اذا حصل الشرب والكلام معناه الشرب لأكل الاثنين ولا معهم السلام وعادوا سهوا قالوا وحدين تبطلوا على المشهور وقالوا وحدين لا تبطلوا ونضمها واحد يقول حيثما الصلاة فيها يحصلوا أكل وشرب وسلام تبطلوا بالاتفاق وكذاك اثناني ومنهما السلام في البطلان وشاء حيثما يجي اثنان ما منهم السلام تأويلاني رأينا عنهم إلى خط ثلاثة صلبض الاتفاقا وإلاج السلام وجماعة واحد منهم بطل الاتفاقا وإلا جاءوا الصدرين والسلام ماهم فيهم كفاعذ وأكلون وشربون وترون واللي تأويلاني تأويل بالبطلاني وتأويل بالصحة وسجدة قيئ وذكر فرضي أقل من ستين كذكر البعض قال ما تبطل الصلاة به تعمد زيادة سجدة ولا مفهوم الاستجدة عن غيرها معناها كل ركن تعمد تعمده مطيل الصلاة يصو وركوع يصو قيام يصو شلوس وشنو ولكن يمثله بالسجدة لأنها خف كذلك القي تعمده وكذلك غلبته وسهو إلى اللي هو فيه فات عاد وعما إلى عاد اللي هو طاهر غلبتا يك لا يبطل قال واحد ينظم قال القيء والقلس مبطلاني واستهني طاهران غالبان رأى على رواية من يلسمون المثنى الألف يكعد بيتهم هم الزرحة القيء والقلس مبطلاني واستهني طاهرين غالبين وليكون بيتهم متناسقا مش على رواية الذين يلسمون المثنى الألف وقالوا أستهني الطاهرين غالبان المهم أطلع عن القيء والقلس عنهم منين يعود اللي طاهرين غالبين إكساء يعود وما يبطلون وما لا يبطل عن الصلاة وهذا قاع كيف يتوفر يقولوا عنه يتوفر الله في القلس وحده به اللي هو هم وكلهم انعكاس المعدة إلى أعلى و... ومنين يعود اللي فات تغير يعود قالوا وقيعونه منين يعود ما فات تغيره واللي قالوا القلس هذا واحد توفره والعناد ملامكي في النشبع حتى وضروا حتى يجد يتقرع ويعود لكن قال له قلس به اللي ما فهد تغير يعود طاهر ويعود لا يبطلو لن يعود غلبة طاهر أن يعود لا يبطلو والمشهور هو هذا اللي هو صاحب القيه والقلسي عنه لا اللي إشاء القيه اللي هو القذاف والله القلس غلبة معناها ما هي بغرضه ويعرف عنه لم يصدر يدنه شيئا معناها ما صرت منه شزاء مغرش هو عليها أنه هو هذا أصلات وصحيح اتفاقا وصوم صحيح ووالاتفاق عنه ما يخسر الصوم ولا يخسر السليل عاد اللي متحقق هو عنه غلبتاً وعناه ما هو السبب فيه ولا يبغى ومتحقق عنه مال اللي لم ينعكس منه شيء وعناه ما صرط منه إلى عاد اللي هو متعمد الصلاة باطل الاتفاقاً يسوى وصارط منه شيء يسوى ما صرط منه شيء والصوم باطل موال الاتفاقاً يسوى وصارط يسوى ما صرط إلى عاد اللي هو ما هو متعمد يغير شك في كانوا صرط من نسي والله ما عاد جاي غلبتا وصراط من نسي معه بغرض عجزا مولي هو ما الخلاف ي كانوا صلاته ويبطل صامو والله يعود ما يبطل عليهم مولي والقافين مرويين عن ابن القاسم أنه لا عاد اللي ردوا معناه صرط غلبتا معناها مق غلبة, غلبه مولي امتنع من صرط والله ناسي عنه يكسر عقله قيل يعود صلاته باطل وصامه باطل قيل عود صحيح هذا ما جاء في القيء كتب يا كم اللي تبطلوا سلقة قال لك بذكرى فرضي أقل من ستين النادم تفصله إلا أنت تذكر عنه يسال له صلوات خمسة والله أربعة والله ثلاثة والله ثنتين والله واحدة ها راح وذي الصلي اللي هو فيه أثناءها بطلت عليه في اللي واجب عليه ترتيبها معهم العاد الصواب هذا اللي تذكر ست صلوات يقصها ومن عندهم الفوق سبعة ثمانية عام لهم يقصها الصلاة الصحيحة ويكلا يرجع لهم يقضيهم ويجي بعد ما تبطل عليه. يقول الترتيب الواسع الله فيما قل والقليل اثنواه قالوا قالوا وحدين القليل من عند ستة على الفو وقالوا وحدين من عند خمس الفو وقالوا وحدين قام من عند ربع الفو هذا وقالوا عن خ... أنا ربع عنها يسير اتفاقا وستة عنها كثير اتفاقا وخمسة جات في الخلاف شيء منهم حازها إلى ربع وعدهم اللي يسير كي يمشوا وعليه وشي منهم حاز خمسة وقال عنها كي بستة عنها كثير وعنها تبطي وبعد اللي مشاعره حونا تجي عن خمسة من القليل اللي قال كذكري فرضي عقل من ستين كي تاكب نادم تذكر بعض فرضين في فرضين والله نافلتين نادم كان يصلي وادتم فاثناء عصرين يذكر عنه ذاك الفرض اللي كان يصلي سابق ذاك بقى عليه منه جزء بقى عليه منه ركوب والله سجود والله ركر عليه الله يتبطليك والآنسة يعود عنده حالتين واحده يعود ما فات حصل الطول بينه مع ذيك الصلاة اللي يتارك من هالشي لا يجي يجي متخلص من اللي هو فيها حالا ويتلاف ذيك يجي بالهذاك القاد له ويسهد بعد السلام واصلح بعد قاعده والله عود هو فات فاته البناء ما هتفارق محله هو والله حصل الطول رامواتي بطل الثنتين بيه اللي قاعد كذاكي لصلاة في صلاة نتوب اللي ليك لو لبطلت بثواتي البناء والثاني امر اللي بطلت بتذكري الاخرى اكو معنا كذكر كذكري البعض وفوتي قبلي ثلاث صناني بفصل مسجد كطول الزمن كما تبطل الصلاة المولي بفوتي معناها زاد حد يفوت عليه سجود القبلي إلى عادل اليوم ترتبا عن ثلاث صناني تنقل نكبي عن القبلي من عادل اسمه وعادل آزمه بسبب ترك ثلاث صنان عن ذلك الساعة منين يفوته ما يسجده ولا يسجده بالقرب من سلامهين إليني هو تفارق المحل ولا تلي قد يبني إكساء هذه الصلاة وطلت به اللي فاتها قبل ومترتباً على رئيسنا قال إنه هو الصشي من عون البناء الطول باش يحصل قال الطول يعتبر بفصل المسجد معناها مفارقته مادما خرج من المسجد وتوفرها وفاته ذاك القبل ما تلي قد يسجده صال والله يعتبر مولي بطول الزماني معناها قاع هو في المسجد يقال اللي ياسر من نعار مولي وساعتين وعن ذيك الصلاة والله ساعة فاللقاء قد من ساعة نقول الوحدة بعد الصليل اللي شفناك فيها بركز في السجود ما هو من ذلك الصليل اللي قبل حد شافك يعرف عنك الله في صلوات أخرى والله فات صلى وراها من الفرائض والله شيء إذا نحصل طول ما تليق ديبنا هذا هو اللي فوت سجود القبل فوت قبلي ثلاث صنمي بفصل مسجد كطول الزمان استدريك الركن فإن حال ركوع فالغيات السهو والبناء يطوع يلعن ناد مصقع فاته ركن من صلاته معناته تم فصلاته. إلين اخسر إليه ركن منها عنو يكساء يستدركوا معناها إلي إتلفاه يعدلوا وهذا لا يتلفاه إلا ما حدنوا في ذيك الركعة اللي فايتمونها كي منادم تم فركع إلين نسموها السجدة منها ركوع وقام للركعة الأخرى يتم يرجع ذاك الركن اللي فايتم من ذيك الركعة إلين عدلوا إلين فتعقد ركوع الركعة الأخرى منين الصيف فتعقد ركوع الركعة اللي راها راه مات لال ويرجع الهوي يكسر الركعة اللي يقسر منها ركنه راه يبطل ويعد من دونها صورت المسألة من هدم تم يصلي الظهر ما من عادفه ركعته الثانية ترك منها واحده من سجداته اللي جاء السجدة وفظ وجه جالس وقرأ التشهد وقام له يجيب الركعة الثالنة من عادفه هنا القراءة ذكر عنه اللي جاب قبيل اللي كان الركعة اللي سجدة واحده وهذا حكمه يجي حالا ساجد يقوم من قيامه ذاك معين التراب يجلس ويجلس ويجلس ويجلس ساجد ساجدت اللي فات إليه قبي ويرجع القيام وصة يجيب تشهده وقس قيامه وعدل صلاةه كاملة ولا بي يسجد بعد السلام به اللي زاج... زاد في الصلاة السهون. في حالة عمه وصة يستجده والذره كل اللي فات إليه من ذيك الركعة ما فقده إلان فات ركوع الركعة الأخرى معناها زاد جاب الفاتحة وجاب الله يجيب معها وركع كمركبي. هذيك الساعة ما تلي أرشى ذاك الركن اللي فايت عليه يقول أرانك يذيك الرك اللي يحسب منك ركن يسوى هو السجد أو ركوع يسوى شنو أرانك بطلي ما تيجي تخارج ومعناها عن ذي اللي عدي أنا فيها يلي عاد تسبلك العاد ذاك الركن خاسر من ع الثانية معناها عنها عاد هذا الثاني ركوع معناه يبني على ذاك اللي فات عدلي يعد عليه وتصوف ذيك الرك يحسب من دونها الله هو هذا يعجب يصيد بعد السنة اللي حصلت نزيادة وتصور تكيد تقولنا لا هي يذكر عن ترك سجدة، والله ترك جلسة بين السجدتين والله ترك الركوع، والله ترك قراءة الفاتحة، ألا هي ترك ركع ركن من هذه الركعة؟ ويذكروا فات عقد ركوع الركع على يقول له راني كذي كركع بطلتي، يغرى رأي هذه اللي أنا عقد ركوع حالاً عاد تذبلك قراءتي هي الثانية تعود عنها عن هذه الجية الثانية ولا هي يجلس ويقرأ التشهد من ركعتين كيف العادة؟ والعادة اللي هي الثالثة لا تعود الحل هذه محالها تعود هذه كانت هي الرابعة أو هي الثالثة وهكذا يحسب على ذاك اللي مغرش عليه الثور يحسب عنده ذيك الركعة وتعود بطلت ولا يجلس بعد السلام ذاك معناه واستدريكي الركنة بل منين تفقدت وتلافاه فإن حال بينك وبينه ركوع معنى زادش بينك معه ركوع فألغي ذات السهوء معنى هلغي عنك ذيك الركعة اللي حصل فيها السهوء بطل منها الركن والبناء يطوع معناها يسوع يعود البناء هو حكمك وصاحلك تعدل اتبنىها تبني على ذلك اللي هاد مارشلين من الصليب معناه زاد تبني من دون ذيك الركعة اللي بطلت تقول لهراني كذيك الركعة ما زيت خارج ولا هنتمر ركعتنا من دونك وتقول أنت يا الله شف فهم زايد ولا هنسجد لك بعد السلام كيفاش كيفلي ما سلما كما علمنا من آدم سلما قبل تمام الصلاة سياهجا هذا حكم منين يذكر بالقرب يجي راجع الاصلاء يحرم ويجي راجع اللي هي اللي سلم فيها قوي لجي راجع الهل وقوم ويجيب صلاة ذاك المزار من صلاة وكامل يتم ويسجد بعد السلام كما ذكرنا سابقا في الترجمة أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم يلي سلم يلي هنتيني وحرم لباقي صلاته وسجده بعد السلام هذا هو حكم كثير من سلمه لكن يحرمون للباقي والطول الفساد ملزم من هذا حصل الطول بينه وبين صلاته معناها زاد الصلى اللي خسر منها ركن حصل الطول فات تذكر ذا الركن أراه إكساء حصل له الفساد وبيه للطول ملزم معناها موجب للفساد اللي هو فساد هذا الصلى تحود قطعا كمير لمن سلم لكن يحرموه للباقي والطول الفساد ملزم وفي البيت نكتة أخرى كانت تستحق تعود هي الصدر ولكن أخرناها إياك نهتم بها حتى هي عن فعل السلام حال الكون المصلي شاك كان فيه إتمام الصلاة فهذا مبطل اتفاقا معناها زاد عن السلام قبل تحقق تمام الصلاة هذا مبطل لها ملاه اللي لأي قدي بن عليها ولا تلي قدي أصلحها من هذا المتخمم صلاته صلاة تامة والله ما هي تامة وقال شك خمم تامة ما هي تامة وقام وسلم راح يكسر بطلت ما تري قد يتلفاها وحتى انه من أين يشك إذا كانت تمت والله ما تمت وسلم ويتبين له عنها تامة راح يكسر هم اللي بطلت ما تري نافع هذا كيف هم نادم بحرية كانوا جابوا أربع ركعات والله خمسة بعد هذا الجازت كانوا جابوا ثلاث ركعات والله أربعة وقام اللي ذاك وسلم مثال شك ومن يسلم سوى للناس اللي حذاء قال لهم انا كم صليت قالوا صليت أربع ركعات لا يقول الحمد لله صلاتي تامة، صلاة باطل، باطل به اللي قبيل سلم شاك فيها كانها تامة والله ما هو مجرد سلم مع شك في تمامها رأي باطلت إليه ما تليها عشر سنوات شنو؟ سواء تبينت صحتها ويصوا لم تتبين وهذا باطل معنى البيت كفء اللي ما سلم معناه التشبيه في البناء وبطلا السلام السلام هذا شبهه شبهه هو بالبناء معناه عن منادم سلم سهوا يرجع ويبني على ذلك اللي فات عدل من الصلاة ويكملها وكذلك منادم سلم شاك كان فيه تمام تماما الصلاة هم ولا راهي بطلت صلاة وحنا كنا طلعت الصلاة كل من سلم لكن يحرمون في الباقي والطول الفساد ملزم من شك في بنا على اليقين واليأسود البعدية قال على منادم شك جي نقصان ركن كان شابه والله ما أجابه والله كان أبطل عليه والله ما أبطل عن هذا حكمه على السبيل الوجوب معناه هو أجب إليه يلغي عنه ذاك الشك ويبني على ذاك اللي متيقن معناه زاد يعتمد على ذاك اللي مغرش عليه وذاك اللي شاك في كانه شابه والله ما يلغيه واسمه وخالج العدلاء عبرات به أكو من شك في ركن بنا على يقينه معناه ذاك اللي مغرش عنه فاد جاب يبني له ويحسب لي وصلاته وهذا يتوفر في صفات اختلفة يجدي عود شك في ركعة وهي اللي فتنا جبنا عاد اللي شك في الركعة كان هي الثانية والله هي الثالثة يا رب تعتمد على عن هي الثانية ويبني على ذاك وجد يشك في ركنين من ركعتين معناه يشك كانوا ركعة جاب سجدة ثنتين والله بقات إليه منهم واحدة لك الساعة وأجب عليه يجيب سجدة يجاك عود متحقق بعد عنه جاب سجتين والله كانوا جاب ركوع وأجب عليه رش على ذاك الركوع لين يجيب ويجيب ما بعدهم واللي من السجتين معناه ما نشك في ركنين. يصورك على الكاميرا يصورك من من ركعته وجب عليه أن يبنيه معنى عزاد يحسب على ما فيه يقينه معنى ذاك اللي مغرش هو عليه لا مشكك فيه يحسب عليه وصلاته وليسجود البعدية من الصيفوت من إلى ذاك اللي متحقق وتم مصلة راه عاد فيه احتمال بالزيادة وذاك الاحتماء لا يعود سجود له بعد السلام اكو هنا اللي يسجدون بعديه واللي يسجدون بعديه اللي هم الناس كامل اللي هو الشاك في الركعه والشاك في الركني والباني على ما تحقق والمسلم وقبل التمام هو اللي لانه عد الحكمه لا يعود التمام حظت له الزياده الى ادخال ويعود النقص ما ترى خارج ويعود اللي عليه السجود بعديه اللي يسجدون بعديه لكن قد يبين لإن بنوا في عليهم القول نقص بفوت صورة قال عنهم الصحاب هما هذوا كاملين اللي كنا نقوله هما عندهم أصرين حالتين حالة بناء في القول بناء في الأفعال وقضاء في الأقوال كيف فعل المسبوق المسبوق حكمه أن يبني في الأفعال ويقضي في الأقوال معناها هذا أركان الصر عندهم على واكل لفاتشاب منهم وأقوالها يقضيهم عنه ما اذو منهم إن هم بنا في الأفعالي والأقوالي وہه يظهر فيه نوع ما هو have المسبوق معناها ، لا يعود و هم ابنانهم في الأفعال والأقوال و هقول يقول jibe taul dc لاي تعود هذه الركعة اللwir يجيب هي الرابعة والركعة الرابع سليم تعود الله بالفاتحة و حدها قبيل انا قبال الركعة اللي خسرتني من ذوياتي الصورتي إنSON عن عني هذر في لا يجيب ، لا أنعتبرها هي الرابعة و ن منعودانا قبير بطلت لي ركعة من ذوات السورة راني عد صلي شكهم حصرت زيادة ونقصة لك الساعة لأن عدنا السيد القبلي هذا هو معنى لإن في فعلهم لهم وهم يكاملين والقولين معناها ابنوا في الفعل والقول حسب الأفعالهم مقوالهم لا هي يبين معناها يوهر نقص بفوت سورة معناها قد يعود وهي الركعة اللي خسرت له وابن من دونها من ذوات السورة وعود هو بان في الأفعال والاقوال وهي الركعة لا يجيب مكان ذيك الركعة هي الرابعة ولا يجيبها لا بالفاتحة بهاللي من عادة الرابعة أن تكون بالفاتحة وحدها يعود هو ذيك الخسرة القبيل كانت يا الله تجي بها الصورة يعود هو انقص لك الصورة يعود ذيك السعصة سجوده وقبل السلام وعلى كل حال الورد من يصل بعد السلام الله قبله لجبر الصلاة في القرب منها الأيد صح الصلاة لكن قد يبين لإنبنوا في فعلهم والقولين اقصوا من ذيوت سورة فالسجود فيك يكون قبليا في القبر كيفاش لا يمثلها كلاكير الوسطى وهذا التشبيه لإفادة الحكم أنا عن لا يعطينا مثال بعض قعد كان يقول عاجبك يجيب لنا مسألة يحكم لنا عليها حكمها كلاكير الوسطى قد رفع فعور كيف كيفاش كيف منادم ذكر الجلوس الوسط معنا هذه الجلسة اللي تعدل بعد ركعتين وقرأ فيها التشحب أمناد منساها والذكرها فات فارق الأرض بيديه وركبتيه معناها زاد رفع واقف ما لأثلو أيد ولا ركبه في هذه الساعة عاد كيف تهاغل كان يقول شبهوا به أياكم ولي يفيدنا حكمه وهذا إش وهذا حكم يتمادى واقفا مات لأرشع الجلوس به اللي فات الأرض بيديه وركبتيه إذن هو فات شرعه في القيام والقيام فرض والجلوس اللي حد النصنى حكم يتمادى واقفا وجيب الركعات ثنتين المسارول بالفاتحة ولا هي سجود قبل السلام فيه اللي نقصصنه تم مؤكدة جام تركيبة من هلايصني